الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استو استو اقيم صفوفكم وااتديلوا الله اكبر الله اكبر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 سَيَارَاتَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ كانا على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلو من قاذ وكان امر الله قدرا مقدورا إِلَّا اللَّهَ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ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 l'hom ajera kari ma allahu aqbar allahu aqbar s'i allahu li man hamidah rabbala wala kal hamd allahu اكبر سبحان ربي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر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 سَيْرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا سَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا